قدير تداها الانان تداها الانان ولا الشهيد وأهل الأسير نصون العهود ونرعد ما بدم الشهيد وأهل الأسير نصون العهود ونرعد ما ونحن الرجال ونحن الأبطال وفينا الإخلاص ومنا الوفاء ونحن الرجال ونحن الأبطال وفينا الإخلاص ومنا الوفاء. علم واللواح اللهيرعلم وشوفا إلى المجد نحو السماء شوفا إلى المجد نحو السماء شوفا إلى المجد